عزه النفس كلمات وأداء الشاعر علي الكدادي عزتي من صور سني عزتي من صور ما رافع الراسي ولا حبل المذله وطمانى. هه هه اليوم متحمل علينا لا ولا أنت بصاحبي لو العلامك صرت ثاني تذكر أيام مضت ولا نسينا مكلم يوم يمضي الوقت والساعة معك ناذواني يوم يمضي الوقت والساعة معك ناذواني والله إني كنت أعدك وحد من ناوذي